117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف نام ميم 119. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 يَقُولُونَ بِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن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 قُ الذيَّذينَ آممًَا قَل آممَ قَلُ آممَ وَإِذاَا خَلَوا إلَ شَيَقين قَلُ إِ مَكُم إِذَا نَحنُ مستهزئون ال اللَّم يَسْتَهْزئُ بِهم وَيَمُُّم فيِي طُغْيَانهِم يََّون أُلائِكًا الذيين شتْتَر بَلَلَتَ بِالدَ فَمَا رَبِحَِّ جَرَةُهم وَمَا كانَانوا مُهتَدين.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 118. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 119. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط 110. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 112. والله محيط بالكافرين 113. يكاد البرق يخطف أبصارهم 114. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اللَّهُ 115. ولو 112. إن الله على كل شيء قدير 113. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 بَعَثُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادَّعَوْا شُهَدَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 111. أعدت للكافرين 112. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 113. كلما غزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا آذى الذي أزقنا من قبل.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 111. وما يضل به إلا الفاسقين 112. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 113.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 117. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 118. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما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 119. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين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 كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فإما يأتينكم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 التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وان يا يرهبون وامنوا بما انزلت صدقا لما معكم ولا تكونوا وَلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَوا بِآياتاتِ فَمَنَو قَللَ وَإِني يَفََّكُون وَلَا تَلبِسُ الْ الحََّ بِالبَاقل وَتَتُمُ الحَقَّ وَأَتُم وَأَقم الصَّلَةَ وَآتُ الزكَ تَركَعُ مَا اللكِم تَأمررونَّ سَذِبِرِّ وَتَن سَونَأَم فُسَكُم وَأَنتُم تَتلونَ الكِتاباب أَفَلا تَطِلون وَاسْتعم بِالصَّذِرِ وَ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 انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا ينقذ منها عدل ولا هم يونسرون وَإِذْنًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ الْعَوْنِ يَسُؤُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُؤُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذلك بلاء 117. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 118. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم 119. اتخذتم مِن من بعده وأنتم ظالمون 110. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 111. وإذ آتينا موسى الكتاب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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 124. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 125. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 126. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 119. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا بيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من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 111. يثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها 112. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 113. قتلتم نفسا فادارأتم فيها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 وَإِن مِنهَا لَمَا يَهِّطُ مِن خَشيَةِ الل وَمَو اللَّهُ, الله بِغافِ النََّّا تَعَّلُون أَفَتَقُ مَعونَ أَ يُؤمِنوا لَكُمْ وَقَضِكَانَ فَريقُم مِنُّمْ يَسمَعونَكَ لَ مَو اللهَّهِ فُمَّ يُحَلِّفونَ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 تحدثونهم بما فَتَحَ الله عليكم ليحاج وكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم يُنَكِّبُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ أُمِّلَا يَغْنُون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فويل لهم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 أم تقولون على الله مَا لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وََّذينَ آمَن وَعامِلُ الصَّالِحَاتِ أُلََا إِلْكَ أَصحابُ الْ الجَنَّهُْ فيِيهَا وَإِْ أَخَذنام تَاقَبَنِي إر إِلَ ل تَعبُضونَ إَِّ اللهَّ وَذِوَالِدَيْنِ إحسَانَ وَذِقُب وَيتَامَا وَالمَسكين وَذِلقُب وَالتَامَ وَالمَسكين وَقُول لَِّ صِحُسنَو وَأَقمُ الصولاةَ wa aqimus-salata wa atu illa qalilan 117. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسلكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 118. ثم أنتم هؤلاء فوساكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم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 وَيَوْمَ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 118. وما الله بغافل عما تعملون 119. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم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 افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلََّا جَاءهُم كِتَابُ مِن يَذِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُم وَكانُوا ي قَبِلُوا يَسْتَفْتِحونَ عَ الذيينَ كَفَ وَكَانوا مِم قَبِلُوا يَسْتَفْتِقونَ على الذيذينَ كَفَعُوا فَلََّا جَأَهُم ما عَرَفُ كَفَروبِهُ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بَغْيًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا قالوا نؤمن بما انزل علينا 111. صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 112. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرتوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه من العذاب أن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ كِتَابَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 111. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 112. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 119. لو كانوا يعلمون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.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 ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون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 كَمِنَ ولك من الله من ولي ولا نصير 110. الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به يا ابني اسرا لا تنكر نعمتي التي انعمت عليكم و فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقام 117. وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 118. وإذ قال إبراهيم رب جعل آذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلاً ثُمَّ الْقَطِرُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ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 رَبن وَبَعَسكم وَصُولم مِنهُم يَطْلُ عَلَهِم آياتِكَ وَيعَِّمُ الكِتابَ وَالجقْمََ وَيُوزَكم وَيُعَِّمُول الكِتابَ وَالجعِقمَةَ وَيوزَكم إكَ أَتََّزيِيز 117. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 119. وهو السميع العليم 110. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 111. قل أتحاجون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أَمْ تَكُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَعْطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ 114. وما الله بغافل عما تعملون 115. تلك أمة قد خلت 116. لها ما كسبت ولكم ما كسبت 117. ولا تسألون عما كانوا يعملون 118. سيقول التي مَلَّتِ كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 119. وعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبينه وإن كانت لكذيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قُل لَّنَا نَتَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ بَلْ نُوَلِّيَنَّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا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 117. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون 118. الحق من ربك فلا تكونن من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 117. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 119. 111. فتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 112. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَا نَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا 111. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 112. إن الصفار من شعائر الله 119. فمن حج البيت أو اعتمر فلا دناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماكوا وهم كفار اولائك عليهم دنت الله والملائكه 119. والناس ألمعين 110. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 111. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ب ختِ السَّمواتِ وَال الأأَبضِ وَختِلَ فيِي الليْلِ وََّ آار وَالْفُلكَِّ تَجر فِي البَحْْرِ بِماَا يَم فَو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 121. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 122. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحب انهم كحب الله والذين امنوا اسد حبلا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب إِنَّمَا وَلِيُّكَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَظَلَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَمَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا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 إِنَّ لَكُمْ مَعَذُومًا إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ نعم قالوا بل نتبع ما 119. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم وَذَكُرُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن يُطَّعِمُهُ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدَاوَةٍ فَإِنَّهُ مِنَ 111. لا إثم عليه إن الله غفور رحيم 112. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وَيَسْتَخِرُّونَ بِثَمَنٍ قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُيُوتِهِم إِلَّا نَمِيمًا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 باللَّهِ وَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ, وآت المال على حبه ذوي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالنَّسَّابِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا والموفون بعهدهم اذا ذاقوا والصابرين في الباساء رضى الله وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا 119. فأصب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعظوف وأداء إليه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 ووتِبَلَيتُم إذَا حَضَرَ أَحَدقُ المَوْوت إِ تََكَ فَييعان وَصةُ للِوَالدَي وَأَقُبينَ بِالمَعرُ فِ حَّ على المُتَّقين فمَن بَدَّ لَ بَعد ماسًا يعو 119. قال الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 110. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَمَن كَانَ كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 112. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 112. ولعلكم تشكرون 113. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 111. أعل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُونَا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ 111. وكلوا واشرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأن 112. ثم أتموا الصيام إلى الليل وَلَا الليل 113. ولا تباشروهن وأنتم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم 114. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 115. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقمت للناس والحي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 111. إن الله لا يحب المعتدين 112. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 113. والفتنة أشد من القتل 114. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قاتَلوا قُم فَكُتُلُهُم كَذَلِكَ جَذَاءُ الْكَافِرين فَإِن تَعَو فَإِن اللهَّه وَسُوم وَحيِي وَقاتِنُهُم حتىََّ ل تَكُونَ فِتنَةُ وَيَكُونَ الدّين للِللا 119. فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين 110. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 111. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 112. واتقوا الله واعلموا أن الله مع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 111. وفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 112. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 112. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 113. والله سريع الحساب 114. واذكروا الله في أيام معدودات 115. فمن تعجل في يومي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ عَلَّمُونَّ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 111. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسر 112. والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفن 114. وَمِنَ ومن الناس من يشري نفسه ابتضاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد 113. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ما هم في قول من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سلب من اسرا الى كم اتيناهم من ايه بيننا 117. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 118. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم 112. والله يرزق من يشاء بغير حساب 113. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 119. قل ما أنفقتم خَيْرٍ خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن وَمَا 110. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 111. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه وبشر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 112. والله غفور حليم 113. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 114. وإن عزموا الطلاق فإن الله 119. والمضلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا 110. ولا يحل لأن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 111.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 111. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 112. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم 119. فلا جناح عليه ما فيما افتدت به 110. تلك حدود الله فلا تعتدوها 111. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 112. فإن طلقها فلا تحل له من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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَعْلَمُ الله وَلَمْ يُنَبِّئْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْقُدُوهُنَّ أَن يَكُنَّ لَكُمْ عِبْئًا مُّكَاذِبِينَ حُنَفَاءَ وَإِنْ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 118. ومن أراد أن يتم الرضاعة 119. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف 119. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما 110. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم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 114. فإذا بلغن أجل أن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 115. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 119. أكنتم في أنفسكم 110. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا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 فَلَا تُنْسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا قُل لَّقُومِ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّونَنَا وَقَدْ رَضِضْتُم لَّهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضتُّمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم بِالْإِنَاءِ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ 119. وأن تعفوا وَلَا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم بِمَا الله بما تعملون بصير 110. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى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 تعن الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلاجنا عليكم فيما فعلنا في انفسهم مما معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعطلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم هَذَا الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سبيل اللَّهِ وَاعْلَمُوا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملهم من بني 117. قال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من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 118. وحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 119. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 110. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم الثابوت فيه سكينه من ربكم ان ياتيكم الثابوت فيه سكينه من ربكم مَا آل آلُ مُوسَى وَآلُ آلِهُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم هر من شرب من فليس مني بمن شرب من فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغتر بفته بيدك 117. فشربوا إِلَّا إلا قليلا فَلَمَّا 118. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده 119. لكن غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما بزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة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 مَا اللَّهُ وَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بعد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 114. والكافرون هم الظالمون 115. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات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 117. فرسيه السماوات والأرض 118. ولا يؤوده حفظهما 119. وهو العلي العظيم 110. لا إقراء في الدين 111. قد تبين الرشد من 124. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوسقى لنفصام لها والله سميع عليم 125. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغمرة منه وفضلا 124. والله واسع عليم 125. يؤتي الحكمة من يشاء 126. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 127. وما يذكر إلا أولو قَطِن او نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِن كُنتُمْ بِالصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ 124. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 125. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا وما تنفقون إلا ابتغاء ويه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نَبِي لِلَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ la yasaluna nasail hafa wama tunqu min khair fa inna allaha لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وَعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُنْبِتُ الصَّدَقَاتِ 112. والله لا يحب كل كفار أثيم 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم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 وليكتب بينكم كاتب بالعرض ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عَلَيْهِ الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 119. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم 111. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وَلَا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا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 فَإِنَّهُ فَضْلُكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانَ مَكَانًا 119. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تدتم الشهادة ومن يدتمها فإنه آتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِبُ شا والله ولا كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وما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 Olab لا tu ehk hinnasine, ehk ooooo, oleb bänele tuhameile, ja إِنَّا مَا لَطَاقَتْ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ